بوك تو دوانايزد اثنى عشر اثنى عشر المشروبات المشروبات بي ام تشاي. انا اشرب شاي أنا اشرب شاي ايام كافو أنا اشرب قهوه أنا اشرب قهوه ايام مينيرالنو ودو انا اشرب مياه معدنيه انا اشرب مي معدنيه هيش تشاي ز اتشرب شاي مع ليمون اتشرب شاي مع الليمون بيش كافو сладкорим سكر اتشرب قهوه مع السكر <تصفيق> بيش ودا ماء مع فلفل اتشرب ماء مع الثلج توكاي هنا توجد حفله الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون خمر و الناس يشربون خمر وبيرة فيه اش الخمر اتشرب الخمر فيه اش ويسكي تشرب ويسكي اتشرب ويسكي فيي كولا مع رام اتشرب كولا مع رام لا أحب الشامبانيا لا احب الشامبانيا نيمارم فينا لا أحب الخمر لا احب الخمر Ne maram piva. La uhebbo lbira. Dojenček ima rad mleko. Arradija juhebbo leben. Arradija juhebbo leben. Otrok ima rad kakav in jabovčni sok. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح جينا إمارادا المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت